ذكر جل وعلا في هاتين الآيتين اربع نعم من نعمه على خلقه مبينا لهم عظيم منته عليهم بها الأولى إلقاؤه الجبال في الأرض لتثبت ولا تتحرك وكرر الامتنان بهذه النعمة في القرآن كقوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وقوله وجعلنا في الأرض رواسي الآية وقوله وجعلنا فيها رواسي شامخات وقوله جل وعلا خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الآية وقوله والجبال أرساها والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا ومعنى تميد تميل وتضطرب وفي معنى قوله أن وجهان معروفان للعلماء أحدهما كراهة أن تميد بكم والثاني أن المعنى لألا تميد بكم وهما متقاربان الثانية إجراؤه الأنهار في الأرض المذكور هنا في قوله وأنهار وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض لخلقه كقوله وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر الآية وقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وقوله وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره الآية إلى غير ذلك من الآيات الثالثة جعله في الأرض سبلا يسلكها الناس ويسيرون فيها من قطر إلى قطر في طلب حاجاتهم المذكور هنا في قوله وسبلا وهو جمع سبيل بمعنى الطريق وكرر الامتنان بذلك في القرآن كقوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وقوله والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وقوله قال علمها عند ربي في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وقوله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها الآية وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليب الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون إلى غير ذلك من الآيات الرابعة جعله العلامات لبني آدم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر المذكور هنا في قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك في القرآن في قوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر الآية. قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق الآية تقدم بيان مثل هذه الآية في موضعين وقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا يقدرون على إحصاء نعم الله لكثرتها عليهم وأتبع ذلك بقوله إن الله لغفور رحيم فدل ذلك على تقصير بني آدم في شكر تلك النعم وأن الله يغفر لمن تاب منهم ويغفر لمن شاء أن يغفر له ذلك التقصير في شكر النعم وبيّن هذا المفهوم المشار إليه هنا بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وبيّن في موضع آخر أن كل النعم على بني آدم منه جل وعلا وذلك في قوله وما أصابكم من نعمة فمن الله الآية وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة أنه يعم كما تقرر في الأصول لأن نعمة الله مفرد أضيف إلى معرفة فعم النعم وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود عاطفا على صيغ العموم أو بإضافة إلى معرفي إذا تحقق الخصوص قد نفي قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا سئلوا عما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لم ينزل عليه شيء وإنما هذا الذي يتكلم به من أساطير الأولين نقله من كتبهم والأساطير جمع أسطورة أو اسطاره وهي الشيء المسطور في كتب الأقدمين من الأكاذيب والأباطيل أصلهما من سطر إذا كتب ومنه قوله تعالى وكتاب مستور وقال بعض العلماء الأساطير الترهات والأباطيل وأوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين إلى غير ذلك من الآيات وقوله ماذا يحتمل أن تكون ذا موصولة وما مبتدأ وجملة أنزل صلة الموصول والموصول وصلته خبر المبتدأ ويحتمل أن يكون مجموعهما اسما واحدا في محل نصب على أنه مفعول أنزل كما أشار له في الخلاصة بقوله ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام وبين جل وعلا كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير الأولين بقوله قل أنزله الذي يعلم السر الآية وبقوله هنا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته